كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثبت موازينه، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، ثم. ك من يوم يكون الناس كالفراش المبتود وتكون الجبال كالعين المفتوح فأما من خلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فإن بوه هاوية وما أجرك ما هي